سوره طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا من ان خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجاهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء أَلَتاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُون إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا اعْتَدْنَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَع سيكوا وعن اخترتك فاستمع لمانوحه انني ان الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه ذكرني ان الساعه اتيهكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد ذن كعان هل لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وماتيك بيمينك يا موسى قال هي عصا يتوكل علينا وامش بنا على غنمي وليفينا ماء مخر قال القينا سعى طالخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى اضن يدك يا جناحك تخرج بيضا ضائئا غير سوء ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذ غبي لا فرعون انه طغى طال 129. ويشرح لي صدري ويسر لي أمري 120. وحلو العقدة من لساني يفقه قولي 121. واجعل لي وزيرا من أهلي 122. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري 123. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا 121-إنك كنت بنا بصيرا 122-قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 123-ولقد مننا عليك مرة أخرى 124-إذ أوحينا انقذ فيه في الكتاب فاقذ في اليم فيلقه اليم بالساحل فيلقه اليم بالساحل ياخذه عدو ليعدوا له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي فَمَنْ تَقُولُ هَلْ آذَنَ لَكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَئِنْتِ قَرْعَيْهَا وَلَا تَحْزَنِي وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وفتنا كفتونا فلبيتسنين في امن مدين ثم جئت على قدري يا موسى وصنعتك لنفسي اذ ما بانت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب taqū lā lahu qawlan layyinan laʿallahu yataḏakkaru aw yakhsha qāla rabbanā innanā nakhāfu an yufriṭa ʿalaynā aw an yaṭgha qāla lā taḫafā innanī maʿakum asmʿu wa arā taʾtiyāhum faqūl fa arsil fa arsi ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhdibhum qad jiinaka bi ayatin min rabbik wa as-salamu 'ala man ittaba'a al-huda inna qad شَيْئًا خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالُوا عِزٌّ مِّنَّا وَذَرَّبْنَا فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنَسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَ going to سحر مثله فجعل بيننا وبينك فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعن فجمع كيده بالله المساويركم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امره بينهم واسر النجوى طالوا ان هذان لساحران يريد جاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم المسلا فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى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 111. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا 112. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى 113. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنما 117. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 118. ولأصلبنكم في جذوع النخ 119. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى 110. قالوا لن نؤثرك على ما جاء 119. فاقضي من تقاض 110. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 111. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 121. والله خير وأبقى 122. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 123. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولا 126- جنات عدن تجري من تحتها الأمهار 127- قالدين فيها وذلك جزاء من تزكى 128- ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم قَادِرٌ بِهِمْ طَرِيقًا فِي بَحْرٍ بَسٍّ لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ اليَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَاَعِينَاكُمْ جَارِبَ الْكَوْنِ أَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لهم السامري ترجعا سائلا قومه غضبان اسفاه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 وَعْدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّهُ مِنَ وَلَكِنَّهُ مِنَّا أَوْزَارًا زِينَةَ الْقَوْمِ فَقَدْ أَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ افلا يرون الا يرجع اليهم قوله ولا يملكون ضرا ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم اقول من قبل يا قوم انما فتنت بك وان ربكم الرحمن فاتبعون يَعْنُو امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا ذا هارون ما منعك اذ رايتهم ظلوا ان لا تتبعن ان لا تتبعني افعصيت امري قال يا بني ام قُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ بِقَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضه من اثر الرسول فقبضت قبضه من اثر الرسول فلبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في حياتك ان تقول لامسا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا نُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًا ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ الدَّنِيِّ أَإِنَّمَا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 سُورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِالسُّمِّ إِلَّا عِشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ قَرِيقًا إِلَّا بِالسُّمِّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا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 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَطَمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ 119. فتعالى الله الملك الحق 110. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 111. وقل رب زدني علما 112. ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له عزما 113. وإذ قلنا للملائقين دُونَ اِلَّا اِبْنِ سَأبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَنَّكُمَا بَلَا تُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إن فَلاَ تَقْحَا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ وَلِيَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا, وطفقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ جَنَّ وعصى ادم ربه فغوى ثم تباهى ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ان ياتينكم مني هدى فمن اتبع فمن اتبع اشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه فان كن ونحشره ونحشره يوم القيامه اعماء قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتك نسيتها وكذلك اليوم نسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يمنعن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقا افلم يهدلهم كم اهلكنا قبلهم من القرى مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَأُولَاكَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى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 ازوجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه واذكر ربك خير وابقى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنَ الرَّبِّ أَوَلَمْ تَأْتِ بِ يقال ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل